جاء رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من نفس وإنك لا أحب إلي من أهله وإنك لا أحب إلي من ولدي قال يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من نفس وإنك لا أحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي وإنني لا أكون في البيت فأبقوك فلا أصبر حتى آتيك وإني لا أكون في البيت فأبقوك فلا أصبر حتى آتيك فأظهر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك وعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألما غرق. أنا أريدك أن تتصور معه من خاطر الذي جان على قلب هذا الصحابي رضي الله عنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه ومن ولده ومن أهله. وإنه لا يكون في بيته، فيسدر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسدر حتى لراه، ويلقي وراه وإليه صل ويلقى وإليه صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم. الآن الذي الخاطر الذي خطر عليه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الجنة رجع مع النبي، وأنه إذا دخل الجنة هر الصحابي لن يكون مع النبي. وبالتالي فلن يرى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تصور فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه نزل عليه جبريل من ساعة بقول الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أمعى الله عليهم من النبيين والصدرين ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه، ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقبل أن يبني بيته، نزل في بيتي أبي أيوب الأنصاري. صلى الله عليه وسلم في بيت ابي ايوب في السفر وابو ايوب في العلوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في الدور الثاني وفي الدور الثاني كان ابو ايوب قال انتبه ابو ايوب ذات ليلى صحى النور يراني تمحو فواصل الجار يعني التصاور اول ما ترفع حط طمره وانما نحن نشله جلم من البيت كي لا يكون فقط النبي صلى الله عليه وسلم لما عصى قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مكاني واقوم مكاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل ارقق بنا وبمن يحشاه فقال ابو ايوب والله لا اعلم سقيفة أنت تحترر يا رسول في هذا الحديث أنه يؤلم أن أول أيه قد اتقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل النبي مبديل هذه المحبة على الضيط لم يتقي من قبل ولم يعاشق أن أول النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المحبة على الضيط كيف لا يتقن هذا القلب؟ وباسمها التقوى تحمل الأنفار بحكمة للنبي صلى الله عليه وسلم فحكمة بالمهن فإن لا يوجد أن يوجد الله يوجد أن يوجد أن يضروا فيه هل يوجد أن فما تقوم به امراض وعروض لهم لا تلاوض لا تلاومن، لقد رأيت وجه رجل لا يدبر بكم، ورأيت وجها أشبه بالقمر ليلة البدري الوجه. قال لا تلاومن، فلقد رأيت وجه رجل لا يدبر بكم، ورأيت وجها أشبه بالقمر ليلة البدري الوجه. فالله لنه يقول ليه وفاق عجل صلى الله عليه وسلم وإنما أعبده واجه ولما أصر خريش بن الدوسنة قال أخوان قارب المضيان بن لما ما كنتم ما أردوا أن تقروا وأنت في أهلك قارئ ما تحب أن محمدا تصير كرشه تبي وأنا جالس فيها أتحب أن محمدا مكان ما أردوا أن تقروا وأنت جالس في أهلك قارئ ما تحب أن محمدا في مكان الذي هو فيه في المدينة تصيبه من شبه وأن في اهل فقال ابو سفياد وهو يوم يد كافى والحق ما شجد به الاعداء ما رأيت من الناس احدا يحب في فقال قولنا كده في علمهم فقال سواء أن وقد باع أكدار بالحق والعدل فأقلم ضرور موسى سلم بسهنة كده فقال أن يعتني وقد بالحق والعدل فأقلم يعني اجعلني قضونا كما ليه ما يعتني بنفسي الطريق الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كشف له بطنه وقال له كهذا كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليضربه سواد اعتناقه سواد وقبل فقال له نبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا سواد قال يا رسول الله يكون آخر العهد بك أن يمس جلد جدك، هدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أنا سلمان رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق وحلق وأقام به أصحاب حوله، لا لقى أصحاب إلا في الأرض. تحلاق الحوار والحلاق يحمح شعاره لكي لا تبقى شعاره إلا في يده ويقول وما استغل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فعرف فجعل أمي بقارورة فجعلت تسلط العرق فيها يعني تأخذ العرق للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ فيه زجاجة صغيرة فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ربنا سليم ما هذا الذي تصنعينه؟ قال نهاية العاراتك نجعانه في طيبنا ولا هو من قطير الطيب صلى الله عليه وسلم وفي صورة القديقية وآثار القريش رفض المسعود من النبي صلى الله عليه وسلم لو من ما مر تعظيما له فرجع أوله إلى قريش فقال الله لقد وفدت على الملوك ووافدت على قيصر وكسرى والنجاش وما رأيت منك لعذره ما عظم أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليكون ورده بلا قريش وقال بدايبين خاصة رسمان من بيننا من إن بالبيت فقال هي ان رسول صلى الله عليه وسلم بقصة رسولاً إلى الكريش فقال صلى الله يعني وسلم سيؤكد الرسالة سنة يطوف بالبيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت لا رسول رسمان يطوف بالبيت حتى يطوف به رسول النبي صلى الله عليه وسلم لا رسول رسمان يطوف بالبيت ومحر ومحر ومحر ومحر قال قول المعيو الرسول فاضل ومحرص قال ذلك رومي به ألا يطوف بالنعم فلما رجع رسمان قال له اشتفيت يا لجعب الله من الطواف بالبيت. فقال باسمان بيت بي سمارة من تنبيه فوالذي نفسي ديالك لو مكست بملكة مقيما سنة ورسول الله مقيما من قديبية موجبت حتى يطور الله من قراشه من الطرق في فما فموجبت ولا يطور إلا لأخر الله صلى الله عليه وسلم فقال المسلمون قد كان رسوله قبي أحسن ما ظنه وأعلمه ابي حازم الفارجة ابن زيد بن سابت كان عن ابيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن ربيع. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيت سعدا فأقربه من السلام يوم المعركة. انتهت المعركة. معركة أحد. يوم ربيعة صلى الله عليه وسلم يبحث عن سعد بن ربيع فلا يجده. فأرسل فأرسل الفارجة فأرسل ابن زيد بن وقال لعمر إن وجدت سعدا خأقره من السلام وقربه يقول لك رسول الله كيف تجدك؟ قال ذل فجعلته طوف بين القتلى فأصابت سعد مرة وهو في آخر راح وبه سبلا ضرب ما بين أمود <تصفيق> مدد الله صلت وسلم وغيرك الله صلت وسلم وغيرك الله صلت وسلم وغيرك